Allahu ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. O Nadi, in Rahman. No. Uh -huh. Hey, يا كريم نفسي قد ظلمتني يا رب عفوك يا كريم بحبها صيارتني صغيرا ثميم ik Sprek ik me niet aan het hart te wachten. Ik ben niet aan het hart te يا عالم الاسرار علم اليقين يا عالم الأسرار، علم يا كاشف الضر عن البائسين يا كاشف الضر <حضار> يا عالم الأسرار <حضار> يا عالم <الأسراب>. أختم. <حضار> لنا اختم لنا بالحصنا Oh <laughs> يا العين يا العين نور نور نور نور نور يا يا العين هدينا شد الحسن شد الحسنين Let's pray. Let's pray.